بس انت واني بس بس انت بس انت بس انت والي يا عليك بابا عليك بابا سر عالم قلبي على قلبي عذاب وانا عالي وشهدنا الغطابه عالي وشهدنا الغطابه يا من في الوجهه القبر عناي من شمس الهموم يا علي في القاهل يا من في الوجهه يا مقبره عناي من شمس الهموم علي الجاهل فيا عدن حادينا, حادينا صاب الجناني والصعبلات يخر تفدي هواني حادن حادينا, حادينا صاب الجناني والصعبلات يخر تفدي هواني الدنيا جنة عالوم عارف غيابه عالوم عارف غيابه اللي فاته عينك تحمي بابا عينك تحمي بابا سر ال عنجه عالم قلبي عذابه عالم بس انت واني والين يا دانيو جانبنا فين والينا والينا بس انت والين ريتني عوداني فين الخبال عدنا كلامنا عاد وشهدنا رضا عاد وشهدنا رضا منواي يشوفن وعيك شب قربا منواي منا علينا وشوفن عند هدوا منواي يشوفن وعيك وعي شب قربا منواي منا انا يا جيني في الدروايش ناسي ناسي وحشنا ناقص انا يا جيني في الدروايش قلب غرامي علي يستحق جواب علي يصدح جواب عليك تحن بقلبك عليك احبك سر العشق عالم بقلبي عذاب عالم بس انت المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية في ذا الخواله شهد رضابه عد شهد رضابه يا من جسيم الجنه والنار اوقف البابه وقول بحق الاشعار يا من اللي فيك جسيم الجنه والنار اوقف البابه وقول بحق الاشعار مشينا مشينا يا موالي انظر القبه كيف كم حلا يا علي امشينا همشينا يا مو علي كيف كم حلا واصبح حمامه وجد يما انترابا وجد يما وجد يما القلب يا تا قلبي يا تا سلاما لعال وشهدنا الضبابا عالم وشهدنا الضبابا <تصفيق> افخر يمن اصبح عليك برغام معامك سلم على شمس الضريح حيره سلاما افخر يمن اصبح عليك برغام معامك لم على شمس الضريح غير سلامي في مين شمس العوالي ردها ابو الحسن بعد الزوالي بيننا بيننا شمس العوالي ردها ابو الحسن بعد الزوالي نور الشمس في لقوان عليه مثل السحابه عليه مثل السحابه يا بنت عليك بتحن مهاه عليك حبه تناد عن شره عالم قلبي عذابه عالم قلبي عذابه وليه ولايه بس انت واري في كمان يا بس عودان انا شاهد على شاهدنا حبيب علي كمال الهندسه الصوتيه علي الماجدي بس انت واني بس انت واني